الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. إن الله كان عليكم رضيبا. إن الله كان عليكم رضيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث أولوا أموالهم إلى أموالكم. إنه كنحوبا كبيرة. إنه كنحوبا كبيرة.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 فإن خفت أن لا تعذل فواحدة أو ما ملكت أيمنكم فإن خفت أن لا تعذل فواحدة أو ما ملكت أيمنكم ذلك أدنا أن لا ذلك أدنى إلا تقولوا وأت النساء أصدقاتهن نحلة وأت النساء أصدقاتهن نحلة فأوَطِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيءً فَأوَطِبْنَا ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا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 فادفعوا إليهم أموالهم، فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أي يكبروا. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم وكفى بالله حسيبا, وكفى بالله حسيبا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 ما ترك الوالدان والأقربون والناس نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ تَأْلُ الْكُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ فَأُرْزُقُهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 أَن يَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 ما يأكلون في بطونهم رغماً وسيصلون سائراً يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنسين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فله النص وإن كانت واحدة فله النص ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن فإن كان له إخوة فلأمّه الصدّوس. فإن كان له إخوة فلأمّه الصدّوس. من بعد وصيّتي يوصي بها أودين. يوصي بها أو دين آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضه من الله ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ولد ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرهو مما ترك فإن كان لهن ولد فلكم الرهو مما ترك من بعد وصيتي يوصين بها أودين. من بعد وصيتي يوصين بها أودين. ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولهن ربع مما ترك. اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْفُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ أراد وصية توصون بها أو ذين وإن كان رجلاً يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس وإن كان رجل يورث كنالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانوا من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصيه من الله وصيه من الله والله عليم حليم والله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وذاك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله يَخِلُّونَ هُنَا وَخَالِدًا فِيهَا وَهُوَ عَذْبٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ واللاتي ياتين الفاحشة من النساء قوم فس تستشهدوا عليهن ان اوزات منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فإن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 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبرون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ثم يتوبرون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وليست توبته للذين يمنون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان اتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار إذا حضر أحدهم الموت قال إني تهت الآن على الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء أكرهها. ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف, وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن كرهتموه النفاسا أن تكرهوا شيئا وإجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مستردان زوج مكال زوج وآتيتم إحداه لقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف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 119. عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ ورحم نسائكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعناتكم والخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت, وبنات الأخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وَبَلَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم من, وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائمكم التي في حجوركم وربا وعباهبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن وعباهبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، فلاجناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن. فَإِنَّ دُونَكُمْ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتَ جَامِعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم 119. وإنكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 110. إن الله كان غفورا رحيما 111. إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَرْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترى به من بعد الفريضة. ولا جناح عليكم فيما ترى به من بعض الفريضة. إن الله كان عليما حكما. فَمَا كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ من طولا أيها المخصنة المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بعضكم فَانكِحُوا مَا أهلهن لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلك لمن خشي اللعنة منكم. ذلك لمن خشي اللعنة منكم. وأن تصبروا خير لكم. وأن تصبروا خير لكم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتب عليكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتب عليكم. والله عليم حكيم.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 تميل ميلا عظيمة. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وقول قل إنسان ضعيف. وقول قل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ولا تجارة نتراضي منكم ولا تقتلو أنفسكم ولا تقتلو أنفسكم, أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا إن الله كان بكم رحيما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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم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 مكتسب ولنساء نصيب من مكتسب للرجال نصيب من مكتسب ولنساء نصيب من مكتسب واسأل الله من فضله واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليمًا إن الله كان بكل شيء عليمًا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون ولكل جعلنا مواليا 124. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 125. إن الله كان على كل شيء شهيدا 126. إن الله كان على كل شيء شهيدا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 بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن اللاتي تخافون نصوصهن فعظوهن نهوهن في المواجئ وضربوهن فان اطمنكم فلا تبغوا عليهن نسبيلا فان اطمنكم فلا ترغوا عليهن نسبيلا ان الله كان علييا كبيرا ان الله كان علييا كبيرا وان خفت ومشقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحا ووفق الله بينهما شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وافتت الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا وَأَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِحْسَانَ انا وبذل القربا واليتاما والمساكين والجار ذي القربا والجار الجنب وبالوالدين احسانا وبذل القربا واليتاما والمساكين والجار ذي القربا والجار الجنب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم له بين الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 ويكتبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رآء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرين ومن يكن الشيطان له قرين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 وَكَانَ الظَّهُورُ لَهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَتَايَضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ يَشَاءُ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يظلم قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤذم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 يومئذ يُؤذُّ الذين كفروا صُورَ صُورَ له تسوَّى بهم الأرض ولا يكُون الله حديثاً يكتب ولا يكُون الله حديثاً يا أيُّ يا أيُّ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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جائط أو مِّنكُم النساء الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ولا مسّت النساء فلم تجدوا ما أنفتهم مصعدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم. أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِعُدُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا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 والله اعلم باعدائي وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرّفون الكلم عم مواضعه ويقولون سمعنا واصينا. ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين ورأينا لين بألسنتهم وطعن في الدين وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 نقم سوؤها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولا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 فوسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله بل, بل, بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به مبينا ألم ترى إلى, تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لا له الله نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس الناس أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ إِنَّهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا وَكَفَى بجهنم سعيرا إن الذين كفوا بآياتنا سوف نصلهم نار إن الذين كفوا بآياتنا سوف نصلهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب كلما نضجت أهنيه كل عذر إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها, من تحتها الأنهار غالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخل لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم جنهم ضليلا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 لا أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعر إن الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 فكيف إذا أصابت أم صيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون؟ فكيف إذا أصابت أم بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون؟ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانه وتوفيقه. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانه وتوفيقه. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً الذين يعلمون ما في قلوبهم فاعرف عنهم وعنهم وكلهم فيهم فشيم قولاً بلغ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وَرَأَيْنَا مِنْ سُنَنِهِ إِلَّا لِيُضَارَّ إِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر الله، فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فاستغفر الله، واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى. لا يحكم كفي ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم كفي ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلما. ولو أنى كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنى كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا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 وَإِذَ نَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذَ نَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ كَمَا الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أولئك رَفِيقًا 126. ذلك الفضل من الله 127. وكفى بالله عليما 128. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 129. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا الَّذِينَ آمَنُوا يَخُذُ حِرْقُمْ فَنفُثُوا ثَبَاتًا أَوْ نَفْثُ جَمْعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبْطِئَنَّ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَنَنَبِّطَنَّ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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لك ان لم بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم لا يقولن انك ان لم بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما لا يقولن كأن ان تفون بينكم وبينهما وموده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة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 وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الصوت فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلو أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما كتب عليهم القتال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أئديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمَّا كُتِبَ عليهم القتال فلمَّا كُتِبَ عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشون الناس كخشيَة الله أو أشد خشية فَرَمَّكَ تِذَالَيْهِ مُلْكِ تَنُوهُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ خَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخّرتنا إلى أجل قريب وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أَخّرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل و خير لمن اتقى ولا تظلمون نفثيلا قل أينما تكونوا يدرك 126. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 127. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وعسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. قل كلهم من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما ل هؤلاء القوم لا يكادون ما أصابك, ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وَنَا أَصْغَا بِك مِنْ سَيِّئَاتِكَ مِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا من يطيع الرسول فقد أطاع الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.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 ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كافرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوه به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوه به ولو ردوه إلى الرسول وإلى لأول الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم. منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك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 والله أشد بسا وأشد انتقالا والله اشد بسا واشد انتقالا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكله نصيب منها، ومن يشفع سفعة سيئة يكله كفل منها، ومن يشفع سفعة سيئة يكله كفل منها. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَهِيرًا وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ سحيو بأحسن منها أو ردوها الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أركسهم بِمَا كَسَبُوا اتُريدون أن تهدو من أضل الله أتريدون أن تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 وَالنَّفْخُ فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقات لكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فَإِنَّ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا لكم عليهم سَبِيلًا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 لَنَحْنُ نُنْكِسُ فيها فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتْلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَأُلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُم مَعْرِيْم سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً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 فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْفَاصِيْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه واعد عذابا عظيما غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقايلكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فتبينوا السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغام كثيرة. فبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغام كثيرة. كذلك كونتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسن وكل ماذا الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وفضل الله المجاهدين على القايدين أجراً عظيماً درجات منه وموفرة ورحمة درجات منه وموفرة ورحمة وكان الله وفرا الرحمى وكان الله وفرا الرحمى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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا فأولئك عسل الله أن يعفو عنهم أولئك عسل الله أن يعفو عنهم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَةٌ وَمَن يُهَاجِر فِي سبيل الله يجد في الأرض مراغنا كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومن يخرج من رَئِيتَ مُؤَجَّرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَهُوَ لَا مَحِيصَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 أي يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو ومبينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ قَائِفَةٌ كُلُّهُ يَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَيَكُونُوا رأفة أخرى لن يصلوا فل يصلوا معك فل يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فل يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَأَذَلَّ الَّذِينَ كَفَوُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً عليكم ميلة وَاحِدَةً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 اللّه أنت رم أسلحتكم وخذو حذركم وخذو حذركم إن اللّه أعد للكافرين عذاب مهين إن اللّه أعد للكافرين عذاب مهين فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمِئْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 111. فإذا طمأ منتم فأقيموا الصلاة 112. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 113. ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَطِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَطِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثما.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 هأنتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. هأنتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا.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 يكون عليهم وكيله، ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله لَا غُفْرَةَ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَغْمِي بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانَ وَإثْمًا مُبِيناً وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثم يغمري بريئا فقد احتمل مهدانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت Cita-cita minhum ay yudzulk, wma yudzulun illa anfushum, wma yudzulun illa anfushum, wma yudzurun k min وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل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 إِنَّ الَّذِينَ نَاقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَقَطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَفِي رُقُبِهِمْ ذِلَّةٌ فَضَاعَتْ حَيَاتُهُمْ وَمَا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 وَنُهِيَ مَا تَعَلَّى وَنُصِرُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه لا إنا ثم وإن يدعون إلا شيطان مريدا إن يدعون من دونه إلا إنا ثم وإن يدعون إلا شيطان مريدا لعنه الله لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وَلَا ضِلًّا لَّهُمْ وَلَا أَمْنَنِيَّنَ لَهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَا نهم ولا أمرا نهم فلا يبتكون آذانا الأنعام ولا أمرا نهم فلا يغيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَّا مَا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَمَا اَخَذَ الشَّيْطَانُ وَرِيًّا مِنِّي دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا يَعِدُهُمْ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 تجري من تحيا الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل ومن اصدق من الله قيل ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب Blue light to see who can oppress it, and He can do it without Allah and those who are tenant dagest reluctant. Blue light to see who our ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِنَ الْتَّائِبِ رَاهِمًا حَنِيفًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ سبا ملا إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وللله ما في السماوات وما في الأرض، وللله ما في السماوات وما في الأرض. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَكَانَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِي يكم فيهم وما يتلا عليكم في الكتاب في يتمن النساء إلا تلاتة نهُنَّ ما كُتِبَ لهُنَّ قُل اللَّهُ يُفْسِدِيْكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنَّ ما كتب لهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تكحون، والمستضعفين من الويلدان، والمستضعفين من الويلدان، وأن تقوموا لليتامى بالقس، والمستضعفين من الويلدان، وأن تقوموا لليتامى بالقس. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما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 أبينهما صلحًا، والصلح خير، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين أي ولو خلصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه الا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ مَا كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وكان الله واسعا حكيما وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الارض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 وما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله غنيا حميدا وللله ما في السماوات وما في الأرض وللله ما في السماوات وما في الأرض وكثى لله وكيلا وكثى وكيلا ايَ شَيُذْهِبُكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ ايَ شَيُذْهِبُكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء أن الله ورَبَّانِفُزِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَكْرَمِ إِيَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا <تصفيق> ك غنيا أو فقيرا ف الله أولاهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذلو فلا تتبعوا الهوى أن تعذلو وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وَإِن تَلُؤَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 111. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 122. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن فرب الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فَقَرْضَ ضل الْغَنَمِ بَعِيدًا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 الذين يتخذون الكافرين أولياء أمد دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء أمد دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَتَبَوَّؤُوا حَدِيثًا غَيْرَهُ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 119. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا 110. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وإن كان للكافرين نصيب قالوا أَلَمْ ال عليكم ونمنعكم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الله يحكم بينكم يوم القيامه الله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا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 يُخادعون الله وهو خادع وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء لا يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى وليتقا كسا لا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذبذبين بين ذلك لا إلها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 إن المنافقين في الدرك الاصفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله وأخلصون دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله وأخلصون دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظلم لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا أَمْ تُرِيدُونَ خَيْرًا أَوْ تَخْفُونَ أَوْ تَعْفُوا عَنْهُ إِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا أَمْ تُرِيدُونَ خَيْرًا أَوْ تخفوه هُوَ أو أَوْتَ عَفْواً وَسُوءَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً قَدِيراً إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ويقولون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 ولكرون نؤمن بباطل ونكفر بباطل ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولائك سوف يأتم أجرهم والذين آمن الله ورسله ولن يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يأتم أجرهم وكان الله رفور الرحمى وكان الله رفور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 لقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثمّ أتخذ الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ثمّ أتخذ الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 قَالُوا مَنَاةُكُمْ وَقُلْنَا لَهُ لِذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السِّرَاقِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 ابي غير حث وقولهم قولونه بل قضى الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا بل قضى الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مغي مبهتنا عظيما وِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَدَاءً يَنَفُسَانَ عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَقَوْلُهُمْ إِنَّ لا قتلنا المسيح يسعنا مغنيا رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن نبيه قبل موته وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن نبيه قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا بِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَدَوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا أَيَظْلِمُ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نوعلوا وأكلهم أموال الناس بالباطن وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل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 صَلَّىٰ عَيْسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَصُولَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلَ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلَ لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَرِ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَرِلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رسول مبشرين ومذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وصل. ورسول مبشرين ومذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وصل. وكان الله عزيزا حكما وكان الله, عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قرضوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل كَرَّوَرُّ ظَلَلًا بَعِيدَة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها رج وكان ذلك على الله يسرا وكان ذلك على الله يسرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم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 يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.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 فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة إنتهى خير لكم إنتهى خير لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد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 لي يستنكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. لله ولا المقربون. وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا فسيحشرهم إليه جَمِيعًا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ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 من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل, الله يفتيكم في الكلالة يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امرؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْقُ مَا تَرَتْ أَنَكَ نَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْقُ مَا تَرَى وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَهُوَ يَرِثُهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا فإن كانت أثنين فله مثقل ثانٍ مما ترك.فإن وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا. والله بكل شيء علي. والله بكل شيء علي.